قَالُوا بَلَا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وغرتكم الأماني, وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُؤُورِ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْ فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا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 ما لكم هالايات لعلكم تعقلون ان المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر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 أصحاب الجحيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخم بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموان والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصقرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوى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 ذانك فضل الله ذانك فضل الله ياتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم